وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب المفعول المطلق يكي كتير لا منصوبات المفعول المطلق بوشي نون راو مطلق لأنه لم يقيد باداه بوشي نون راو مفعول مطلق يعني تأكيدنا كراو باستيركوا بمعنى المفعول له كمان بينج مفعول ما نهي ايش مفعول به يك يك مفعول فيه يك يك مفعول له وهرو يعني يك مفعول معه بلم اميان يانهيش بويا كما دم نبه يا نفيه يا نمعه معه يا لنا له نا مفعول مطلق يعني غير مقيد باداه من الادوات السابقه له فيه معه او تعريف مفعول مطلق دعوك وهو المصدر الفضلة <تصفيق> المصدر الفضلة مصدر أي الصريح فقط مصدر مؤول نابة مفعول مطلق المصدر, أي المصدر الصريح يعني اداتك لقل فعل يقداوك وان لقل فعل يقدا ما لقل فعل يقدا اماننا ابن مفعول مطلق يعني مفعول مطلق هم شابه خوي مصدر به اسمكي كي صريح بيت يعني ان وما دخلت عليه في تأويل المصدر او انا ابن مفعول مطلق وهو المصدر أي الصريح فقط لا المؤول ام جاء على الفضله ابي لرستش دام او مصدر كي بيت فضل به بي يعني مسند ومسند اليه نبي مثلا يساق النمو نيبيني نوا جد جده جد جده جده يعني لجديته واتوا جد جده يعني من النشاط يسا جد مصدره بلعام لبراوي جد فاعله مسنده مسنده مسنده إليه جملكة كونة جده جده جده فاعل لبراوي فضلني نابة مفعول مطلق يعني كابو مصدر لها شونيك بين الرسل لكي تما في المطلق اقر فضل يعني اركاني جملة نبو انجا اقرب زان اوي مفعول في يعني ايانا يانبونا ضربك <تصفيق> ضرب كضرب شديد تما ضربك ضرب ضربك ضرب مبتدا ضرب شديد خبر فضلنيت كخبرا مسندا خبر مسند مبتدا مسند الیه بو هو المصدر الفضلة الفضلة يعني زياده يعني زياده على شيء على اركان الجمله او معني فضله زائد على اركان الجمله المؤكد لعامله او المبين لنوعه او عدده بمشي يعني مفعول مطلقه بيت السيب الشواه المؤكد لعامله مفعول المطلقه كالتوكيدي عاملك خوي اكاد فالمؤكد لعامله نحو <تصفيق> وكلم الله موسى تكليمها تما شكلهم فعل الله فاعل موسى مفعول به اركان الجمله رشد مسند ومسند اليه رشد طالما تكليم تكليم سلك مفعول به نيه وحال نيه مفعول مطلق. لبرأو لما ذيك كلميا، لما ذيك كلميا أو كاتع لشل لف الضايع لش معنى ده همان مادي عامل كي خيبوا أو كاتب فيه مفعول مطلق. استا وكلم الله موسى تكليما أستا التكليما تكلمة لو أنا يا لريجيبون منا مباشر قصي لقال موسى نكتبها. ما ودل الرجاجي وكلم الله موسى تكلما يعني خوي خودي خوي اللي قال موسى قصي كده، بيت توكيد فعلك أكاد، وقولك ضربت ضرباً ضربت ضرباً، ورمنا ضربت ضرباً تأكيد أو ضربا فشتيك ترنيا ضرب، اشتكي ترنيه تفسيدي كده معنى ضرب توكيد يعني فعلاً لدامر يداه، بيا أو مؤكدي عامله أو جورك هل جور بلا ما هو نش بزن فاو جوري كم لعامله وكلم الله موسى تكلما لسر تكلمن كم ك كمؤكدي لا يجمع ولا يثنا كابوم مفعول مطلق أجر مؤكذ ب لجوري عامل نا تثنية أكيد نجمع جكيد نالى وكلم الله موسى تكلمات يعني هر جمع كثير جمع نكره لان وكلم الله موسى تكلمتين هو بو توتشي عامل نائت قال لا يثنى ولا يجمع والمبين لنوع عامله <تصفيق> نحو فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر فاخذناهم تجور عقوبيك تجور قرتنيك اخذ عزيز قرتني ذاتيك كسي شي ظالي بد صلاتي بطوانا دواني كسيك عقوبة كسيك بدا والام بزوري زور داري چاري چاري بكات در قتيبت والام خواهي تعالى نا ظالي بطوانا كهر كسيك بقري عقوبة بعد در بازي نا بدا جدا دستي خواهي تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر هذا مبين لنوع عمله عملك أخذي فأخذناهم جوري أخذكتيا أخذ عزيز مقتدر نوعي عاملك لسهر ابن بنسى هذا يثنى ويجمع هذا يثنى ويجمع <تصفيق> على الراجح <تصفيق> يعني خلافتيا والدليل قوله تعالى وتظنون بالله الظنون بسوري أحزاب وتظنون بالله الظنون والله أمر اسمك كشون كلامه الظنون الظنون جمعة جمعين بذكرى سالمة كابو مبين للنوع ما انكلث بالقا وتظنون بالله الظنون والمبين لعدد عامله جولي سيام والمبين لعدد عامله نحو فدكتا دكتا واحده دكتا دكتا واحده ابني مبين لعدد العامل شندك چندكية يك وقولك ضربت زيدا ضربتيني تماشا عددتيا قيد ايجنية ضربتين وا الف ضرب شوية هر چندك بيت هر جمالة بيتها لسلم ابنس هذا يثنى ويجمع You can start من a المطلق speaking verb. What are things about your understanding? I understand, we ask you if you ask your language. There is a minimum word that would stay for a verb. If you have the يعني in the main word, then it is a basic word. As فأكو أول هنا ما نكلم الله موسى تكليما لا خدي اخوات فلما قل لفظك يترو هاو ما نابن بلان جي आवाज بن لا لفظ ذا وكجلس قعودا وقمت وقوفا همان بلان بلان بلان أما فيه معنوي. لفظي أو مانكت هو اسم الصادر من الفعل من الفاعل مصدر كامية او حدثية او رداويه او فعل وق يعني وقوعيه كشيء الصادر من الفاعل بون من قمت قياما <تصفيق> قمت قياما ليس او بنس قمت قياما قيام هو الحدث الذي وقع من فاعلي قام قمت قياما الا اسم الحدث الحدث اي المعنى الحدث المعنى عيسى سب تكلم زيد استتكلم اي أخوي ذاتك بلام زيد ذاته تكلم زيد او حدث بو معنى قائم بزيد بوا او حدث اسم الحدث الصادر من الفاعل كابو المصدر هو الحدث الحدث المحض او اشيا او مصدره بن منا الضربه ضرب يضرب ضربا ضربا ماضي ديار يضرب مضارع امانه لقل خدي معنى كده الزمنش ينلقى لا بلان أي ضرب معناه أي ضرب مصدر يعني الليدان بس حدثيك الليدان إثبات الليدان أكاد نزاتي لك الله نزمني لك الله نهي جيتر بوية وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا الله وتقريبه يعني إلى فهم المبتدئ نذكرناه لميشه كطالبين مبتدئ أو اويا ببينا ببينكاتك فعل اشتقاق أكيد عليه ضرب يضرب ضربا ضرب يضرب ضربا لكاتي تصريف فعل ده كاتك فعل اشتقاق ذكي يكمل ماضي ديت فعشان مضارع للماضي درس كده وفعشان مصدر ديت أما إشارة بوشي كيا إشارة إلى مذهب أهل الكوفة بو كوفاء علين مصدر لفعلة أن لفعلة. بلى مهلي بصراء علين شيء علين بعكس سواء مشتقات لأشياء ل مصدره. بوهندك. أمان كلوثا بولقى. أمان كالعلماء الصرف علين هو الاسم الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل أن المصدر مشتق من الفعل. لا سر هذا لا يلزم. هذا لا يلزم هذا لا يلزم منه ان المصدر مشتق من الفعل بل اشاره الى ان ضرب يضرب الى ان ضرب يضرب مشتق من الضرب لانه يعرفنا بأن diyaba فعل مشتق له manner ومضارعه يضرب على وزن he واصلهما من الضرب واصلهما من الضرب الذي هو الحدث الذي يشتق منه الذي يشتق منه كل مشتقاته اگر كسى تماشي او سيه كلمة ضرب يضرب ضربا يكسر تسليمي مدرسي كفاء الله أبيض أليب الله ضربا أصلا يضربي ليد رسكلاوه ضربا نش لا فعلي مضايب رسكلاوه بالله موانيا لازمان دا كاتيق علي <تصفيق> ضربا اقر كلمة زور معروف نبي <تصفيق> وكو معروف نبي وكو ضربك همومان ايزاني كلمة بين هندقران بي بو اوي بزاني مضارع اكيد هو اتونا عليش يبونونه سها سها شلون رسمك ري سين ها الف بالسهله ها مو كسي زاني لا علي سها ان جاء بو اوي بزاني كمضارع كي بواو دسبه كوتاي بيداي علي يسهو سهوان يعني هذا الفعل سها الذي مضارع يسهو مشتقان من المصدر الذي هو السهو كابو أما بعكسه ما بلقيه بأدس أهلي بسروا بأدس مدرسي بسروا بوشي اما كاتك لسيهم تصريف دا مصدرك أهيانا للتعريف بأن الفعل الماضي والمضارع مشتقان من المصدر نقبل جايبه ده سهل يعني هندك للشرح فيك قالوا فيك الله لا نرضاه هو ضرب يضرب ضربا كابو ضرب يضرب ضربا أوياك لتصريف فعل ده على السيمدة بلعم أمي بو أوياك كوا كوفة مصدرها شيء أذان لا عجب بو تلك اجرميه كتاب اجرميه يعني ابن اجروم خذيه احنا السنه المدرسي بويا بو بو يا ام عبارتي هنا وتناوت وناومتني اجرميه وام مش متممه اوا بو او هات اجينا مصدر مشتق ني للفعلوا بلكوها مو افعال مشتق من مصدره مباشره او واسطه وقد تنصب اشياء على المفعول المطلق وان لم تكن مصدرا وذلك على سبيل النيابه عن المصدر شاندين كلمات ترمان هيا او انا ابن شيء ابن منصوب وكن نائب يقدر با لا شيء لمفعول مطلق لمصدر نحو كل وبعض مضافين للمصدر نحو فلا تميل كل الميل ان يسلق او فلا تميل ميلا فلا تميل ميلا فلا تميل كل الميلين ايش فرقين هي كل شنبك كل اضافه كراو بولي مصدرك اخوي ولو تقول علينا بعض الاقاويل ولو تقول علينا بعض بعض اضافه كداه يعني ولو تقول علينا الاقاويل بلام قوه بقوت شيء بعض الاقاويل يعني أجر وابا ولو تقول علينا الأقوال لا قطعنا يعني قسيزوري هل ببس دايا أمن قرت دماري من من أبشران يعني شه محمد صلى الله عليه وسلم زن أو قرآن هي خوايا بلى أم ولو تقول علينا بعض الأقوال يك قولي شبان أخوا وبدروه هل ببس يد ليقوب الله بيقود لي بعض الأقوال ولو تقول علينا بعض الأقوال وكالعدد جاري واهي كل بعض ديت مضاف بولاي مصدرك جاري واهي عدد ديت جمار فجلدوهم ثمانين جلدة يعني فجلدوهم ثمانين جلدة يعني فجلدوهم جلدا لأصل ده فجلدوهم جلدا بلان جلدك مميز بشي ثمانين بوي بجمارها فثمانين مفعول مطلق فجلدوهم ثمانين نال تميز هر شن لأصل داخوي تميز بوتي جلدك شن جلد تميز أو كاتا ثمانين. فثمانين مفعول مطلق وجلدة تميز بمشيو معملي لك لكن وكأسماء الآلات نحو ضربته صوتا ضربته صوتا أبيني اسمي آلهات هو مصدرناها تتابلين مفعول مطلق بزانين كام جوليانا ولم لابري اسمي الهاتو ولم مفعول مطلق ضربته صوتا او عصا او مقرعه مقرعه شاكوشه الشاكوش لازماني معاصر ده الشاكوش بهدو كبشين كلميكا يستخلاو كلمات كلماتي عربيه ومستعمله اقنال لكون ده شاكوش نبوه مقرعه باب المفعول فيه أما جوري كتير مفاعيل المفعول فيه أو ظرفي كوان فعلتيا أنجام أدري أم كاتي يستئمتيا يا دانشتون درستخينين مفعول فيه أو شنشكتيا يا دانشتون مفعول فيه كون مفعول فيه ضرف زمان وضرف مكان وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة هم أمانة هنا، أم الفاضني هنا، هم يظروفون، هم يظر في شيءون زمان. ليه رأك علین ظرف زمان؟ لقال اسم زمان واسم مكان دجا وزيب كان. على علم صرف علي بون منة مسجد مجلس موعد مثلاً اسم مكان يا اسم زمانك دروسك إلّا سر مفعيل ومفعل. او انا فين نو ظرف او انا ظروف نين او انا اسماعي زمان و مكان ام انا ظروفن كابو ام أنا السماعين سماعين اي او أنا قياسي اليوم والليلة الليله و هروح تاكوتا االتي اسمي زمان شيء اسمي اسمي زمان بريتيا لو اسمي كمنصوب اصلتياك ابيتشي بيه منصوب بتقدير في يعني بنو سلاسل بتقدير معنا في فبس بتقدير في معناي في معناي ظرفيه تابع نك في الدابن جاري وعايا فيك إجداني كلمة هرنا يخوا أبي تشيب كيد معناي في يعني معناي ظرفيه تابع السبب أن جلست قبله جلست قبله في دابنه نابت قال نخلط ضرفي جلست قبله من تشغل دانشت يعني قبله امامه ممسد امامه في مكان يعني مبغم اقل بلاي جلست قبله ما ناي تيايا يا ايانا ضرفي يا او بوية وتمان بتقديري في اي بتقديري معنى في لا لفظها نحو اليوم والليلة وغدوة <تصفيق> غدوة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لنجيباني هل تأخوة ذلكون أو بيوترية غدوة أما بكرة هندي قلت لان بكرة شهروا يا بلان بكرة أوي راستي بيت أول النهار جاء أول النهار بعد الفجر بيت قبل طلوع الشمس يا بعد طلوع الشمس حتى او كاتيكا درانقانيكي تشتنقا هل فيوثيكي بكرة بونا من الساعة هاشتان نويا أو اوانا بيوثي بكرة يعني بيانيقيكي لا زواء براما اقل تأخير بكوتا دوائي ضوحى بلو زوال او بكرانية بويا بكرة اول النهار وسحرا سحر او كاتيكا لنيوان شوروش يعني لفجر كاذب أو في سحر وغدا <تصفيق> وعتمة يعني ثلث الليل الأول يجلسرسي يكم لشو يعني لمغربه وحتى أقاتا يعني لسرسي يعني الشو أقر لمغربه وحتى فجر دا باش كي بشي باش دا باش يكم في وصباحا <تصفيق> ومساءا وابدا وامدا امد يعني زمنا وحينا يعني زمنا وقتا وعاما وشهرا واسبوعا وساعه هم امانه شيء ظروف ظرف زمان بن ظرفي زمان منصوبه شي نصبيا عامل ظرف زمان شيئا او فعلي كدير فعلك لا جملها دير مثلا ألي صمت يوم عرفه يا ا ما ظرف عامل لي النصب كذا صمتو او فعل ليك لجمله عاديه او شيء او ناصبه او عامله كظرف زمانك عليه منصوب بصمتو عاملك اويا يعني جاري و هي بلام شبه الفعل هاتوا مثلا علي انا مسافر مسافر غدا ان شاء الله انا مسافر غدا سغدانشيا طرف زمان منصوبه ابي عامل يقعد نصبي كب ابي عامل نابه اي عامل اكيد شيء فعل شناتها برام البريم مسافر شبه الفعل ابو شبه شبه الفعل لبروي اسمي فاعل مشتق لشي لا مشتقه مشتقه فعل و <تصفيق> كابو ليش منك عوامل نصبي ظروف بريتين لا أفعال كلا جملك كذا دين ينشي ينشبه الفعل وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومعه وإزاء وحذاء وتلقاء وهذه الثلاثة معناها واحد يعني إزاء حذاء تلقاء هل سيشيك معناه بمعنى المقابل اذا يعني مقابل حذا يعني مقابل تلقاء يعني مقابل هندي جالش لهندك مثال دا جوازي اكوت نيواني مثلا علي اذا يعني مقابل بلام حذا يعني قريبا منه هندي جار حذا يعني قريب منه بلام ما نكان نيير معناها بمعنى مقابل ديت <تصفيق> منا جلست ازاء ازاء هذا ازاء بيته يعني مقابل بيته ازاء يعني مقابل كابو اسم المكان المنصوب بتقدير في نمو بيني نوا احببت مكان زيد احببت مكان زيد اسا تقديري في تأكدت ها لقل من أحببتو مكان زيد شونكي زيد خوشتبه ين شتك لناو شونكي زيد هاي خوشتبه همو شونكا أخا يعني نا تقو يوما واتقوا يوماً فعلاً يوماً مفعول به أنا مليكي ذاكي اختر كابوس أحببت مكان زيد مكان زيد مفعول به تقديلي فيه تاناك معنى الظرفية تانية كابوس هرستيكد هنا بون من أقودت للظرفية كابوس أخاف يوم الامتحان هم رجاء لذي أن نروح امتحانك آت يعني بوي هندك العلماء عن أخاف ويوم الامتحان تقديري شيء تانية ضرفيتي تانية له مرور جكاء ترسيت أبي تقديري في تيابكري لظر زمان يعني مكان وثم وهنا ثم نك ثم ثم حرف عطف ظلم ثم البفتحة ضر في مكان يعني هناك وهنا <تصفيق> وجميع اسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم هم ظروف زمان يعني ابن ابن ظرف زمان وبظرف زمان اعرابك ونصب قبولك اگر شي مختص بن بن سبون من يوم يوم لكي ودسيك لفجر لفج له هتاشي بمعنى أقرب واسع كشبيبي لغروب رجك وبا غروب رجك او أو مختصة يعني شوارشية ويهيا بلى أقرب لي حينا لحظة ساعة نك ساعي أم زمان ك يكون يكون ساعد ساعة يعني وقت ساحينا أم أمداً يعني زمنا أو أنا مختص أنا غير مختص هل شيء يكشف هل شيء يجابو له صورة محدودة أو هل شيء يبدو مختص جاء الظرف أجر مختص به ين معدودو جمد روبه ين مبهمنا دياربه يعني غير مختص به هل شيء لو أنا بيت أكل بكره الظرف شيء زمان ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى <تصفيق> نحو يوم الخميس <تصفيق> صمت يوم الخميس يسال جوابي متى يبكى دير متى صمت يوم الخميس لما لجوابي متى يهات شيء بكى رات هو مختص بم ظابطه دينا وابوي يعني اسان بلاي طلبه ونعني بالمعدود ما بس مش معدود ما يقع جوابا لكم هر شيء لا جواب كم ده جائز بيت او بيت المعدود كالاسبوع والشهر تقول اعتكفت اسبوعا علي كم اعتكفت كم اعتكفت علي اعتكفت اسبوعا بوا او جمرا ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما ما لا يقع لجوابا شيء منهما كالحين والوقت تقول جلست حينا ووقتا ما هم غير مختصة وغير معدود لا أجمير ريت شماردني هيا ونتشو أرتي بيكي شي هيا تابرين مختصة وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع أسماء مكان والدقيق بيوتاشي وظروف بيوتاشي وظروف المكان وظروف المكانك نك أسماء المكان ظروف أو أنيك السماعين كباسك ليرباسي أويا ولا ينصب منها على الظرفيه الا ثلاثه انواع الاول المبهم كاسماء الجهات الست وهي فوق فوق وتحت ويمين وهي فوق وتحت ويمين والشمال او كسر الابن خدت الشبكه خوينا به مقصود نيه الشمال عند السيشاب اليد اليسرى بس الشمال يعني شي عكس الجنوب بلان جهه جهه الشمال فلا من الشمال الجاري وهايا خود سيتوها همو جاري لا راسها مو شون كونية لكن إذا اعتبرت نفسك ونخود شبي خود راسي خود بويا يمين وشمالي هناوة عموما قراً وشمال وامام وخلف وجهات يميني خود جهات الشمال خود أمام متوقعنة بتقديري اعتباري خودي ده ك إنسان لأخوية وما أشبهها وما أشبهها كعند مثلاً كعند ومكان وناحية أما أنا مبهمن سعند نازن يشى عند شن مكان نازن شنا ناحية نازن شن يك أما أنا مبهمن شو أشيوان والثاني أسماء المقادير اسمها المقادير كالميل ميل كيلو متر وشصد ونو متر وهناك شتري أو تدر باري زياتريا كمتر أو معروفة يسمى استعمالة عالميا كيلومتر متر وشصد ونو متر والفرسق <تصفيق> والفرسق ثلاثة أميال فرسقك سيم ميل هر ميل كيش كيلومتر يكشخص دون ويا زربي كان اهو عكت. والبريد والبريد اربعه فراسخ مو بريدك تشار فرسخه تشار ليك داني كيلومتر يكشخص دون وابكى ان جازاني بمتر شنكه اسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد نحو سرت ميلا سرت ميلا اسم ميلا ظرفه ظرف مكان اسماء مقادير والثالث ما كان <تصفيق> والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله من مصدر عامله اليرات بنساء اي اسماء المكان نحو جلست مجلس زيد جلست مجلس زيد أمانا مشتقا قال الله تعالى وان كنا نقعد منها شاهدك مقاعد شاهدكم مقاعد مقاعد للسمع ويسماك يا ظرف مكان يا اسم بكار مكان بنبود ظرف بكره هاتوا ظرف في مكان وما عدا هذه الثلاثة وما عدا هذه الثلاثه الانواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية فلا تقول جلست البيت باشا بيت مجر شنيه مجر شنيه مجر ظرفيه او ظرف شيء ظرف ظرف مضروب استاشتك قرادس توا او ظرفه او مضروفه يعني هر شتى كل شتى كي ترجع تربو أو يجوع ولا كفاية أو ترى ظرف أو يتكلمنا أو داية في مضروف ما ظروف سامشوري قيمة عداني شوين ظرفه إما ظروفه كين كابو بوب بيت نابه لبرشي <تصفيق> لبروا شوارشي ويه لبروا شوني كي ديال ديكلا أو تعبت كابو مختص وما عدا هذه الثلاثة أنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد يعني وقل الظرف بكار ناني ولا قمت الطريقة ولكن حكمه أن تجره بفي وقولهم دخلت المسجد سدخلت المسجد فعل وفاعل ومفعول به يعني أصل أويه دخلت المسجد إيش تأويل بكين والله إن دخلت في المسجد دخلت في المسجد شنك نابية مفعول بهش بلام كفية كان ما هو أو كاتب وسكنت البيت يعني وسكنت في البيت بويا منصب منصوب على التوسع بإسقاط بإسقاط خافض كانت خافضك حرف جر كانما و قوي اصلك دخلت في المسجد وسكنت في البيت كانت كان كانما حرف جر النماوى او كانت يعني بونة منصوب بنزع الخافض باش اصلاحاتكم ان شاء الله Haziler. Salıdan